طيبا يا اقصد للبقي عذور <People District> طيبا يا تشم <People> <breathing> <differ لا>. ترد مسرور ويا مكزه يا ترد ويا <تكلم> ترد, ترد مسرور ويا مكزه والهام والهايام علمك سيدي موروس والهايام والهايام يا أبو الصادق, الصادق حويت الخير إلى الشعر, الشعر الأستاذ جابر النجفي, جابر النجفي. يا أبو الصادق يا أبو الصادق يا أبو الصادق يا أبو الصادق, الصادق, الصادق حويت الخير والهايام على راسها بعد قلبها وأشراف وله الجمع أيه أيه والهام والهام عام علمك, علمك سيدي مورس والهام يا ابو الصادق حويت الخير والهام عشت بالعذكرم وحسان عيش الله يعيش بالعز كرم وحسان والهايام مرفوع يا ابن سيد البريه مرفوع يا ابن سيد البريه مرفوع يا ابن سيد البريه مرفوع مرفوح يا ابن سيد, سيد البريه مرفوع يا ابن بل... سيد, سيد البريه <تصفيق>